Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah Mal-Qari'ah al Wa ma adraka mal-Qari'ah Ya فَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِينِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّا Wama ادراك ما هي نار